بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة 111. فأما ثمود فأهلكوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عَلَيْهِمْ سَبْعَ سفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل صاوية فهل ترى لهم من باقية 116. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 112. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا في الصور نفقة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكتا واحده في يوم اذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوم اذ واهي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 112. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية ذِكْرُ فُؤَادَانِيَهْ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا ليتني لَمْ أُوتَ كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 111. قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 113. قليلا ما تذكرون 114. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل 116. منه باليمين ثم 114. فما منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين 117. لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى على الكافرين 113. الْيَقِينِ لحق اليقين رَبِّكَ فسبح باسم ربك العظيم